بسم الله الرحمن الرحیم يسألونك عن ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله I'm ك من بيتك بالحق وإن فريق من المؤمنين لكالهُم يجادلونك في الحق بعدما تبيّنك أن ما يساقون الى الموت وهم يغررون واذا يعيدكم الله احد طائفتين ان ها لكم وتودون ان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 يحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكمون وله الله إلا غشرا ولتطمئن به قلوبكم ومن نصر إلا من عيد الله إن الله عزيز حكيم منه وينزل عليكم من السماء يَقُوْلُ عَلَى قُلُو بِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِي إذ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَتِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُ الَّذِينَ آل في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق لعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم ساعرون الله ورسوله فإن الله شديد فلقتال لو متحيزا لا فئة فقد تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رما وليبلي المؤمنين من فقد جاءكم الفتح وإن تاته فهو خير لكم وإن تعودون عد ولا تغني عنكم فئتكم شيء نورا وان ان الله مع الم... كنوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون أعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون ريب الذين ظلموا منكم يخافون أي يتفقفكم الناس فأوَكُم وَأَيَّدَكُم بِنَصْرِهِ فآ يُرْزَقَكُم مِنَ الطِّيباتِ لَعَلَّكُم تَشْكُرُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْلُونَ اللَّهَ الرَّسُولَ وَتَخْلُونَ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهاز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 قنت سنه الاولي وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فان بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلمون خسغ وَغ وصول وَلَوْ تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكل ليقضي الله امرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه وَإِن الله لسميع علي إذ يريكهم الله في منامك قليلة ولوراكهم كثيرا لفشلت ولتلا زعت في لامبر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموه وقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا خو <تصفيق> إذ يقول المنافقون والذين في قولهم كدأ بآل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآلهم نَنعَمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم كذب بيأن کناآم بذن بهم فشرر بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تضرمون وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ بينهم إنه عزيز حكيم. و فی لو الذين ا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير والذين كفروا söz فيرأنتم ورزق كريم